إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.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 فَإِذْ نَصَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَصْلَحُونَ ۚ وَمَا أَحَدٌ مِنْكُمْ أَحْسَنَكُمْ وَمَا أَحَدٌ مِنْكُمْ أَكْثَرُكُمْ ۚ وَمَا لَا مِنْكُمْ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 الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم الليقطع فلينظر ثم الليقطع فاليضر هل يذهبن كيده ما يغرض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 قومي والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 114. وعلى الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 115. إلى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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نسومغا ولا دماء واذا ولكن يناله التقوى منكم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 119. إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يَو فِيها اسْمُ اللهِ كَثِيرا وَلَا يَنصُرُنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إمكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سلة مما تعدون وكأي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 فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 وَأَنَّ مَا يَدْرُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّحَ الأَرْضَ مُخْضَرَّةً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 ما تجعلنا من سكنه الناسقه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعله ذم مستقب